بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أثواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا